بالله من الشيطان الضديم بسم الله الرحمن إِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً the main 100 You <laughs> minel Let me يجزي الله Mmm. -hmm. وَأَضَلَّ الضَّالِّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيِّ wankat palangngu mumi na lukisan bantu skuyu bi muuru uبsekon s to Leng What um mm -hmm. كل <تصفيق> نسيب وَلَكُم Altyazı <gülüyor> I want to What you